و ايمان الله تعالى و بطينه لا يرى في المدينه امن الله ورسوله صلوه السديده يثنى له اعماله و ذكراته و ذلته و بطنه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كتاب الله تعالى صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل وكل رجعتهم ضلاله وكل ضلاله في النار مهول لا من النار لما ترفنا من سوره الجن مشاء الله لقدره معقوته في سوره اي الجن بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الجن قم الليل الا قليلا ونصفه او انقصه قليلا أوجد علي ورتل القرآن ترتيلا الى اخر ما تماني في التلاوه التام المزمل معناه المغطي يا أيها المزمل اي يا المغطي ويا ايها النائم ويقال ان سبب وجود هذه الايه هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصله خبر بان المشركين اقاموا او اجتمعوا بالكيد والمكر برحيل الله سوء الجماع وفي دعوته لما بلغه حضر اغتم لذلك غمع شديدة فجاء الى بيته وقال لزوجته زملوني زملوني زملوني فنزلت هذه الايه عيو المتزمل تسليه له وتطمينا له وازاحه الغم من قلبه والهم يا ايها المجزمل قم الليل اردنا ان نصلك بنا ان تفتح الخط بيننا وبينك هذا هو الساده وهذا هو المال المزيل الهم والغم هذا المعنى يقهر قلبك ونفسك ويعدك, ويعدك اعدادا لهذه الدعوه العظيمه لا تبالي بسيب الكائدين ولا بفكر المادرين قم الليل استفسر ربك وحالك افتح الخصبة وبين. هناك وبينه لا تخف من متن آداء هذا ما أنا إذا لم أضعه هنا يعني سبب الجل وهو هو ورفي صحي هو أنا رسول الله لما كان كل رمضان لكل إنسان كان يذهب إلى غار في الجبل ويخلو من نفسه لما كان يراه من جهلته الجاهلية ومن عقوق الشر والضلال في الكفر وفي الطغيان وفي سفك الدماء وفي عبادة غير الله فكان يحلم بفارق أراء يحصل ربه وصبر في هذا اليوم. يقول عبادة التفكير أعظم عبادة عبادة الفكر. فكان يعبد الله بفكره. يفكر في هذا الكون ومن خلطه ومن القائد في هذا العالم وكيف كيف كان يفكر وبينما الله أعطى الله هيئه ليتطهر من أرجاث الجاهلية ولكوني عليه الصلاة والسلام كان ما يراه يحار بما يرى ما كان يريد دل. وما عبدته الله عليه الصلاة وما كان يجد الإسلام في حياته وما كبر كان رجعت خضر أما قوم سبحانه وتعالى ووجدك ضواً فهذا ليس مرتب الضلال وكان يعبدك أصلاً لله وجدك حائراً وجدك ضائعاً ما تنسى تدري إيه ما الجساب ولا تجريمان وجدك حينما تنفسر في أحوال قومك وفي تظهر عن الله وفيما هم عليه كان عليه السلام يبيه قدر عن بلالك فسعنا الضالحين عن الضلال كل ثلاثة عميش الحيثة فهذاك الله لهذا نعم انزل عليه صوت السلام لما هيئه الله لهذا جاء جبريل وقال له اقرا فما قال ما انا بقارئ اقرا ما ان القارئ لاخرن لانزال على قلبه سبحانه اقرا ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم طوعا الله الراء ورجع يعني ترائص الرؤاسه كانوا في حمى ثم جاءت لسيد عائشه وقال تذكروني تذكروني أزميلوني زميلوني وهكذا وكنه عليه على صوت سواق بالواد وكنه يتربض على غار حراء حتى يمكن يتصل إلى جبل أن ينزل مرة أخرى ونذكر وراء في البخاري تقول أنه حرم سرو أزلما بقطع الواحد تفرس مود سبب كم بين القراء وبين المذكرين والمزمين تاد أن ي أن أن يأتي إلى جبل ويحذب أن يرمي بنفسه. يصعد مشافه الجبل من اعلى الجبل يغفل نفسه, نفسه هذا مو صحيح ولا ورد في البخاري ان البخاري رواه على روايه يقول الزهر بلاغاني وهذه عند البخاري ايضا ضعيفه وقال حظ الحجر في جرح البخاري انها لا تصح ابدا نصح الذي ضاع المهمه بان يرمي بنفسه نفسه من فائقه الجبل ولو انها في البخاري ولكن ليس في البلاغات يعني ما ندري ما هناك مكذوبه قبل النور وبعده المهم الذي هو صحيح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أن يعود إبراهيم، وعندما هو في طريقه إلى البيت ويرى النور في الاعلى فلما نظر في الاعلى وينظر يرى رسوله غطى الوجه، وناداه يا محمد أنت رسول الله ثلاث مرات، فرجع الى بيتي ورفا إبراهيم وحترق الحمرة، وقال زملوني زملوني زملوني وقوم من مسمى ذوك وخطوه واذا بجبريل هديه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قومي رسول صلى الله عليه وسلم بالقيام بان يقوم وفعلا امتثل هذا الامر الرباني وقام ازيد من عشرين سنه كلها ترثها في الدعوة إلى الله بالجهاد بسبب الله لإعلاء جيمة الله فعاش صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة لم يعيش لنفسه ولم يعيش لأهله ودويه وإنما عاش بهذه الرسالة عاش بالجهاد عاش بهذه الأمة لإنقاذها من الغرق عاش صلى الله عليه وسلم لهذه الأمانة عاش للزمان كله والمكان كله كما قلنا مرات ومرات إنه عليه الصلاه والسلام كانت رسالة عامة قم لإنقاذ كل الارضيه كلها في الأربية رسالة الأنبياء السابقين كانت خاصة لمنطقة خاصة لمدينة خاصة لقرر خاصة لكن رسالة رسول الله كانت للزمان كله وللمكان كله فقم لإنقاذ البشرية الضائعة الثائحة الهائمة المقموره الغافله الضاله الجاهله انقلها من غرق الضلال انقلها من من الاحراق والكفر والجهل انقلها انت مكلف انقاذها العالم كله الامه كلها في عمق الجدبيه لم يبقى وقت للنوم ولم يبقى وقت للراحة منذ 40 سنه وانت غافل وانت مستريح الان جاء وقت القيام جاء وقت العمل وقت الجد وقت ايه الان ال ال وقت المشقة وقت التعب لم يبق وقت النوم. من الذي ينام الذي يعيش لنفسه ويأتي أسرار الذي ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الكبير الذي تحمل الأمان الكبرى فيعيش كبيرا ويموت كبيرا. وقد كبر صلى الله عليه وسلم حتى تضخم على الثمن كله فكان أعلى من الثمن كله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعنا لك فترة تمر بهذه الدعوة وتدخل بهذه الدعوة يا أيها قم وأكبر مدرسة تكون لنا تعالى يا إغوة. مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام هو قيام الليل قيام, ال... قيام الليل هو المدرسة العملية لصاحب الدعاء إلى الله. لتكوين المجاهدين لتكوين المخلصين الصادقين مع الله قيام الليل قوم الليل ليت بيعلمك او يعبك قيام الليل ان ان سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا وهذا القول الثقيل لا يتحمله الا من صهره قيام الليل ونقاه وطهره وتطهروا وخرج بقيام الليل سبيحة ذهبية هذا هو الذي يسلح الدعوة ويسلح في من سبيح قم الليل وقام صلى الله عليه وسلم تسل أمر ربه وقام الليل هو أصحابه حتى تفطر القدماء عليه الصلاه والسلام حتى كانت في دعاءة ربي الله أن تقول له يا رسول الله مما تفعل بنفسك هكذا تنتفق أخدامه عليه الصلاه والسلام وتتشقق من تتغط القيام ليه تفعل من نفسك هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول عليه الصلاة والسلام افلا اكون عبدا شكورا كيف شكورا الله عز وجل اصطفى هذا الرسول من البشرية بسلالة البشريه فكان هو كالشمس من بسلالة البشرية حتى ان الانبياء كلهم عباره عن النجوم هو الشمس خلوا أعطاه أفضل كتاب وأعظم كتاب هو القرآن هيئ له أفضل أمة وأعظم أمة أخرجت للناس هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه من المرجدات ما لم يعطى أفضل مطلوب هذه لعمة كلها وخيرها الكثير من أن لا عد لهم الخطائر التي خصه الله بها هذه تتضل بشكل إلا أحكار أولئك وكان صلى الله عليه وسلم يعترف بالتقصير ويقول اللهم لا اسمع عليك ما اكمل على نفسي اللهم لا وافي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي ما أستطيع هذا يقول العلماء هذا والمراد بمن جمل رسول الله عليه النعم متضخمه وهو لابد ان يقوم بشكرها وهو عاجز قال الله عزك هذا عن القيام بالشكر كانه زم قد غفرته لك ليقرؤوا الله ما تقدم من تخذ هذه الفائده سنزعكم ان شاء الله قل الليل قلنا قام الليل ما قام الليل كله ابدا ما قام الليل كله وما سام شهرا كاملا الا رمضان قامه اصحاب كما قلنا كان يقوم في كل ليل عشرة ركعة ما يجد عليه في رمضان وغير رمضان. ستاشر ركعة. لكنه كما يطيع القيام. يقرأ بالبقرة الامران والنساء في ركعة. عشر حزاب. وازلت من عشر حزاب في ركعة. صلى الله عليه وسلم. كان يقوم عنه. تخطيب اهل الاجتماع. ما على احدى ركعة. في رمضان وغير رمضان. واستمرت الفرضية سنة كاملة. بالوجود. عليه وعلى اصحابه. وبعد سنة نزل قوله تعالى علم ان من تحكوه فتاب عليكم فقرأوا ما يستر من القرآن. علم ان سيكون منكم مرضى. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. واخرون يقاتلون في سبيل الله. علم الله هذا منكم. فخفف عنكم وزالت الفردية عليه صلى الله عليه وسلم على اصحابه. ما بقي الفرد لا عليه ولا على اصحابه. اما كثير من العلماء الذين يقولون ان قياما ليس فردا على رسول الله يقول حظه ابن في صريح البخاري في شرح البخاري قلنا ناسا لسا اي دليل على بقاء الوجوب فقط على رسول الله. بل هذه الايه عليما ان تحظوه عليما ان تكون منكم مرضى وانخرون يضربون هي له صلى الله عليه اصحابه. ولكن إذا استمر على قيام الليل إلا أن الله ربه عليه الصلاة والسلام ورقر في قيام الليل حتى إن الله عز وجل جعل قيام الليل صفة من صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خطبهم جاهلوا قالوا سلامه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجاوز جنوبهم عن المضاج انظروا عبر الابونا سبحانه يتجاوز والتجاوز بمعنى التباعد مع قربه اي ابقى المضاج يطعمهم وهم يتجاوزون ويبعدون عنها الناس يتلذذون بالنوم وهم يتلذذون بمواجهة الله بالاتصال بالله, بالله. يتناجى تلقون العون الرباني من الله ويوجد رحمات أنوار يتلقونها من ربهم يتلذذون يتلذذون بمناجاة الله وخطبة الله والناس يتلذذون بالمنام بالنوم نعم وأفضل أوقات صلاة الليل أفضلها عند النزول الالهي وقت النزول الالهي في أي وقت ينزل ربنا في السنة الاخير من الليل في الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة انظروا يا اخوان ليه ينزل وما ندري كيف ينزل ينزل نعتقد انه ينزل لا تنزل رحمته بعضهم يقول ينزل تنزل رحماته لا رب العز صلى الله عز رب عز الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له إذا وجدتك تستغفر والله قد وجد القبول حين ألا من مستغفر فأغفر له ألا من سائل فأعطيه وسؤله ألا من داع له ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الغذر فأفضل قيام هو وقتها أنا وقتها وقت من نعم وكذلك أيضا ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياتيه جبريل ويعظه ويقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يعظ الناس والله يرسل اليه من يعظه من؟ جبريل وهو رسول الله أيضا رسول برسول الله يا محمد عيش ما جئت فإنك ميت، وعمل ما جئت فإنك مذيع به، وصح ما جئت فإنك مطارقه، واعلم أن شرف المؤمن، واعلم أن شرف المؤمن، ذكرت الشرف المنزل العالي عند الله وفي الملكوت الأعلى وحتى عند الناس قيامه الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل. وعزه استغناءه عن الناس عمر ما تطلع يجيوب الناس هذا وعزه وهذا هو مكانتك وهذا هو رفعتك ما تطلع يجيوب احد نعم ولا بد من الديمومة ما تقوم في رمضان وعندما ينسى رمضان من شيء الليل لا يا الكريم جزاك الله خيرا قم على اعتذر ومن الله وبكل الليل قد قام صلى الله عليه وسلم كان اوله وقام اوسطه وقام اخره وافطر هو اخره كما قلنا في حديث النزول الالهي نعم لذا كان يقول صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله اتوبه وان قل وقد قام عمار ده بتعرق عزم الوجه 9 ركعات 11 ركعه وما تنسوش الوصيه بسيطه وصيه لابي هريره وصيته لابي هريرة يقول له لا تنم حتى تؤثر كيف تؤثر يعني حتى تصلي قيام الليل هذا مبدا التغلي قلنا قيام الليل ما هو يعني لا نسنيام حتى الليل عدنا ووصاه كذلك بان يصوم ها ايام ثلاث ايام كل شهر 13 14 15. وأمر رضي الله عليه وسلم وصاه بأن يحافظ على ركعة الضحة ركعة هذه وصية من رسول الله عليه وسلم ليس له وحده بل لسائل الله وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله من عمرو بن عاصر يا عبد الله لا تاتم مثل فلان كان يقوم من الليل فبرك كان يقوم من الليل كنا في رمضان ما شاء الله نصلي التراوح ولما انظرم رمضان حقا مسلمين غير رمضان الله يقبل عبادة ويبكتها في رمضان فقط الله في رمضان ما في رمضان لا في الله أعوذ بالله اعتد ربك حتى ياسيك اليقين حتى ياسيك الموت وإن قل ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقوم من الليل مدح بضاء عمر بكثث فضائله ما شاء الله كان يقول نعم الرجل مدحه لو لو كان يقوم من الليل فبمجرد ما سمع على حظه هل كان يومه تبع لي الله بن عمر رضي الله عنه يقوم الليل لما بلغته ما ترك قيام الليل حتى ما اللهم اجعلنا من القائم نعم. والله مدح القائمين. نحن القائمين. الله مدحهم في قوله سبحانه. قل اهو نبدئكم بخير من ذلك خير من الدنيا كلها. للذين اتقوا عند ربهم جنات. فاجنوا سعطيان النار وخالدين في اعوى ازواجهم ورضوان من الله الله بصير بالعباس. من هم يا رب? قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا قفرنا لنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانطين والموفقين هم والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار يعني أف أفضل ما تقول هو في آخر الليل هذا أفضل أفضل الصلاة صلاة الداود وأفضل الصيام صيام الداود أفضل الصلاة صلاة الداود قال يا ينامون صفر الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرضى وينام ثلثه يعني ست ساعات كان ينام ثلاثة وثم يقوم ثنتين ساعتين وثم الساعة الأخيرة ويقوم للفجر رجلاً كان ينام نعم إخواني وما سائر كما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على في الحديث الصحيح إن على قيام الليل ويرغبنا في قيام الليل ويقول ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث مكفرات وثلاث درجات ثلاث مهلكات شح المطاع وهوى المتسبع وإعجاب الأرض برأيه وثلاث منجيات العدل في الردى والغضب والقص في البقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وتلازم كفارات إصباغ الوضوء عند الكريهات يعني أيام الفرد وأنت تسمى الوضوء كامل الفرد إصباغ الوضوء عند الكريهات ونقل الأقدام إلى الجماعات في المشجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط اما الدرجات فقال عليه الصلاه والسلام افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاه بالليل والناس نياس انك تبني لنفسك قصورا عاليه عند ربي نعم يقول ربنا سبحانه يا ايها المزمل قم الليل قم الليل. ليش قيام الليل؟ قلنا لإعداده صلى الله عليه وسلم للوظيفة الكبرى. قم الليل إلا قليلة. إلا قليلة. هذا إجمال. كان يا رب. قل نصفه بينك النجم نقوم. قل نصفاهو. إذا أعطاك الله قوة قم نصف الليل. من أين يبتدي النصف؟ يبتدي من المغرب إلى الفجر. نصف الليل تقومه. إذا أعطاك الله قوة. أو انقص منه قليلا. انقص من ديك النصف قليلا. الأشي يبقى الثلاث. قم زد عليه على ذلك النصف قليلا. أشرطا. يا نصر الثيل. قم كل ثلاثة ثلاث. فرقوا ليه قم الليلة إلاك اللي نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ثم يقول ربنا وأردتي القران ترتيلا هذا أمر من ربنا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ورسل القرآن داخل الصلاة خارج الصلاة رسل القرآن ما تهد هدى وتسرع اسراعا واذا لقلوا لبين آمنوا وقالوا آمنوا واذا خلابهم أبنوا وإذا قالوا أتحتهم ما أتحتهم ما أتحتهم ولا رجعتهم وإذا قلوا أولانا من هذا ما هو قرآنه هذا فالأمر بالترسيل واجب فالرب العزة زيد على الامر يقول ورسلناه رب العزة رسلناه حينما سمعه جبريل من رب العالمين سمعه مرتلا الله اكبر وترسيل رب العالمين لا اله الا الله وجبريل عندما قرأوا على رسول الله قرأه مرتلا والصحابة كذلك عندما سمعوا من رسول الله كانوا يرتلونه والترسيل اشد الترسيل ورتلي ورتل يعني اقراه بسؤدة وتمهل بدون سرعه بتأني ورتل الترتيل هو التأني نعم يجوز التدوير ويجوز الحذر شو الحذر الحذر هو السرعة ولكن في تمام في مخارج الحروب كما قلت لكم مثل يقول سيقول سمعاء من الناس ما والله عن قذلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب بحدي من يشاء الى صراط مستقيم هذا يسرح ولكنه مرسل وارسلوا لله اسم حذر والتدوير هو بين ذلك موت يعني هو فوق الحذر وبعد الترتيب وكل هذا يجمعهم التجويد. ويقول ابن رحمه الله في القرجوزة في المقدمة يقول والاخذ بالتجويد حق لازم من لم يجوز القران آثم فيما من لم يجوذ القران آثم ما شاء الله نحن ضيعنا القران ضيعناه ضيعنا, ضيعنا حقه ضيعنا شو التجويد التجويد هو اعطاء الحروف حقها من مخارج وصفات المخرج حقيقي اقرا اقرا أما من قبل نحن قرأنا القرآن وحفظنا القرآن وكما تقول لها من إذنك ما نعرف آمن عينه تغذروا ذا مخرج وما نعرف السين ما نعرف مخرجها ما نرشي فتحها ما نعرف هذا هذا القران القرآن هذا ضياع القران نسأل الله العظيم ورسل للقرآن تمثيلا وفعلا صلى الله عليه وسلم طبق هذه الأيسور إلى انس كيف كانت قراءة صلى الله عليه قال كان يمد مدا بسم ال... يمد بسم الله ويمد الرحمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ومسلم رضي الله عنه ش각 تصف قراءة رسول الله فقرد في... كان يقطع القرآن آية آية كان يقطع القرآن آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهذه تقطع الله اكبار هذا هو الرب للترسيل ورب للقرآن ترسيله نعم اخوة متعلمون الأحاديث الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأسواقكم الأغاني ذمن هي أهل الجاهنين أهل الكاس والطاس والخمرة والحشيش هم الذين يغنون والغنى للمسلمين والمؤمنين شو هو القرآن الكريم زينوا القرآن باصواتكم وليس منا من لم يتغنى بالقرآن يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ومن العلماء من فضل تغنى بالغنى. يعني من كان عند القرآن أعطاه الله القرآن وهو يبدأ الفقر فلا اغناه هو هذا الفقير بس فقرا لا بيه وإلى الله أعطاك القرآن عندك كل الغنى غيره اعمل بالقرآن القران القرآن حافظ على اوامر القرآن أقيم حدود القرآن ربنا يغنيك ويغطف عليك من خيراته وبركاته ومن يتسق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتزك أعطاك الله القرآن أنت أغنى ده. أكثر من المليونيريات وأكثر من أصحاب السيارات وأكثر من أصحاب الإمارات وأكثر من أصحاب الفلاد وأصحاب الدينكات والشركات أنت أغنى واحد في الأرض والله في الدنيا ولكن مع هذا ليس من من لم يتغنى بالقرآن يعني التحزين والتصويم الصوت الجميل أعمل السلط المنتغني يعني علو على ألحان الفاجرات والفاسقات. لا لا يا اخي الكريم التغني القرآن عنده حدود وعنده قيود ها ليس على على يعني من هجر المشركين والمجرمين والفاسقين والبغيرات لا نعم والنبي عليه الصلاه والسلام مر مر على دار أبي موسى الأشعري كان هذا يمنيا وسبحان الله سهل اليمن أعطاه الله من الأصوات الجميلة الشيء الغريب أنا سمعت بعض اليمنيين ما الله. هذا أبو موسى الأشعري كان يمنيا وكان صوته والله عجيب عجيب وعجيب كما وصل فمر صلى الله عليه وسلم الليل في جنح الليل على بيته وسنعه يقرأ القرآن توقف عند البيت وعجبه صوته واطال القيام عليه الصلاة والسلام وفي الصباح لما صرى الصبح قال لأبي موسى الأزعار والله يعني ما شاء الله لقد أتيت مزمارا من مظامر آل ده لأن المزمار في اللغة العربية يطلق على الصوت الجميل لقد أتيت مزمارا ولذلك أحاديث مظامير والنهي عن المزامير وأن يعني التنكير والتنكير والترهيب في الأبضل يدخل حتى الأصوات أصوات الغنى يقول لقد اوتيت مزمارا من مظامر آل دون فيقول أبو موسى الأشعار والله لو علمت يعني تصنف عليه لحبرته لك تحبيرا يعني لزينت صوتي تزيينا جميلا يعني هل كانت تلقائيه عليه ومع ذلك فالرسول قد قتلت مزمارا من مظامر آل داود لأن داود كان عندما يقرأ الزبور كان احت الطيور تتجمع عليه بحصن صوته وجماله وتتجاوب الجبال والأشجار كلها تتجاوب بالتسبيح ما شاء الله الله أكبر سبحانك يا رب تتجاوب يا جبال أومي معه والطير مين سبحان الله انت يا ابا موسى الاشعري مزمار من المزامن يا ابي داود كانك عطيتها الله اكبر اذا اخواني ورتل القران ترتيلا ربنا يامرنا إذا أردنا ان يقبل منا لكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام من حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف اذا اردت هذا فرتل والا ما, تخ... ما تاخر اي شيء رتل القران ترتيلا ليه يا ربنا امرثا امرتنا بالقيام وامرثا قائدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ليش قال ان سنلقي عليك قولا ثقيلا هذه هي العله التي من اجلها امرنا الله بالقيام في شخص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا قول ثقيل هذا القران والله ثقيل يا اخوان لما كان ينزل على سيدنا رسول الله كان ثقيلا على قلب رسول الله ولكن رغم ثقله تحمل هذا القلب الشهم بالفت كان قلب رسول الله أثبت من الجبال الرافيان يقول الله عز وجل أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيسه خاشعا متصدعا خاشة الله خوفا من الله خوفا أن لا يقوم بالاوامر خوفا من رغبة الله ان كلام الله عظيم ولكن قلب رسول الله سبحان الله كان افت من الجبال كلها لما كان ينزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا سالت بنفسي سالت رسول الله كيف ينزل عليك الوحي فقال احيانا مثل سلسله الجرس وهو أشده عليه يعني صداعية رسول الله كد يتفجر رسول الله من شدة الصباح وهو يتحنظر فيجسم عني وقد وعيت ما قال واحيانا يتنزل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول هذا جميل وكل سيدة عائشة رضي الله عنها كان ينزل وحي على فِي الله عنه في اليوم الشديد البرد القارس وينزل عليه الوحي فيبسم عنه وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرْقًا ليش الوحي يقول الثقيم الناقة يوتف الصحابة سبحان الله الناقة يكون في السفر والوحي ينزل على رسول الله حينما ينزل عليه الوحي ما تستطيع أنك أن تصير ترقب ترجدوا الله وما تقوم حتى يسر عن رسول الله إن سنلقي عليك يقول زيد بن ثابت البخاري لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولوك لا القاعدون من المؤمنين والمشاهدون في سبيل الله ما يستوياءم؟ المجاهدون يوم القيامة درجات درجات عالية إن في الجنة مئة درجة كلها عبدها الله المجاهدين لا يستوي المجاهد مع المؤمن القاعد نزلت على رسول الله هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات سمينه وباقرة ورحمة وإذا لما بلغت هذه الآية والصحابه قام قام يعني هذا المجسوم الأعمى رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنا رجل الأعمى وأنا أريد الجهاد ما لم انا أنا أعمى وما فاتني المجاهدون فاتوني بالفضل العظيم والدرجات العالية وإذا يقول أنس أي يقول سيد ثابت وكان رأس رسول الله على حجري كان نائما وإذا بالوحي ينزل قال والله كنت اشعر ان صخيدي قد تقطع مني اشنزل غير اولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر اما اولي الضرر فربنا عفانا ورفعوا درجات المجاهد بني ادير لان الضرر الذي اصابهم لولا الضرر لكانوا مجاهدين بسبب ايش بسبب هذا الصحابي الجديد هم المسلمين <تصفيق> فالقران إخواني ثقيل ثقيل في ميزان الله حتى الحامل له والعامل به والذي اصبح نسخة من هذا القران العظيم نسخة من هذا الكتاب العزيز هو ثقيل الميزان عند الله واثبت لكم بحديث واحد حجه على ما اقول الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي كان قصيرا وكان رجله والله ما شاء الله مثل السبعين هذا الجوج ابن مسعود اللي ملأ الدنيا وكان من فرقه إلى قدمه إيمانه يقول لما في مرة من المرات اصعد إلى نخله يجني النخل والنخل في مدينة وارك في نخلة ولكن هذا هو افضل من فهو ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان في هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل على يكون على افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك من جبل ان لا هناك أثقل من جبل احد ليش لانه من فرق الى قدم ايمان وقرآن نسخه قرانيه كان يقول عليه الصلاه والسلام من احب ان يقرا القران غدا كما انزل فليقراه على قراءه ام عبد يعني عبد العزيز بن شهر رضي الله عنه هذا الثقل من اين اخذه من هذا الكتاب حملت في نفسه ثقل واحنا الواحد ينزل يزيد كيلو ما يساوي عند الله لا هذا ليه ما في قيمه ما عنده خشيه من الله ما عنده العمل بكتاب الله ما شاء الله اذا اخواني هذا القران ثقيل ثقيل الميزان ثقيل باوامره ونواهيه ثقيل بفرايضه وحدوده ثقيل يا ثقيل بمعارفه ومعانيه لن تصحى ما قلب واحد ابدا والله انه كالبحر الداخر لا ينقص بالاقتراف منه ابدا هذا القران ثقيل لو اردنا اقامه دوله القران انها والله ثقيله وثقيله جدا لو اردنا اقامه مجتمع قراني والله ثقيل وثقيل جدا لو اردت اقامه البيت بيت القران انه ثقيل وثقيل جدا لو اردت اقامه مدرسه قرانيه انها ثقيله والله ثقيله جدا لو اردت تطهير الارض من الرجس النجس من الكفريات والشركيات والبدع والضلالات واقامه طهاره القران انها ثقيله وثقيله جدا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم يقول الله عز وجل ان ناشئه الليل هي اشد وفاء واقوى مقيلا ذلك العله لقوله سبحانه قم الليل لما يا ربنا تامرنا بقيام الليل ولم تامرنا بقيام النهار قال لأن النهار فيه مشاغل النهار فيه أعمال النهار فيه تكلفة النهار فيه ايش شغل شاغل ناس يتحرقون ويتصربون وراء تجارات وراء الصناعات وراء أعمال بيتية وراء الفزن وإي آخرت فإن ناشئة الليل الناشئة في اللغة العربية هي الساعة كل ساعة من الليل تسمى ناشئة أي ساعات الليل هي اشد وطئا اشد مواطاه اللسان للقلب اذا اردت ان تخشع للقران وان تتدبر ويحصل لك معاني القران تتجمع في قلبك معاني القران فاختر لقيامه الليل اشد وطئا مواطاه اللسان للقلب وأقوى قيله وابين قيله يعني اللفظ تخرج الفصيحه تفرش فصيحه فصيحه وجميله ليش لان المشوشات ما في مثبطات ما في العجز والسكت ما بيجي وقد تفسر هذه الايه ان ناشئه الليل هي اشد وطعا يعني اثقل على الجسم واجهد من الجسم هو قيام الليل لكن يقول وأقوى مقيل وأثبت للخير رقيام الليل يثبت لك السعادة الأبدية بل والسعادة الدنيوية إذا أردت الطمأنينة النفسية والراحة القلبية إذا أردت حلاوه الحياة ولذة الحياة وجمال الحياة والطمأنينة الحياة والاستقرار الحياة فقم الليل ربنا كل المشاكل يزيلها عين كل الهموم وكل الغموم تذهب عين ليس بالأنوار الربانيه التي تلقيتها الليلة تلك سلك الفيوضات الهية ذلك الاتصال الرباني به وقعت التصفية والتربيه إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا. ثم قال له إن لك في النهار سبحا طويلة التصرف في النهار لك أن تسبح وتجري في النهار وراء أعمالك وراء مشاكلك النهار طويل هو محل الأعمال و الحركة اجري وراء قوت يومك ومعيالك ومع ظنك ومع الدنيا النهار طويل إن لك في النهار سبح طويل فخص الليل بالقيام بالاصطال بربك وخالتك إن لك في النهار سبح في النهار يعني تعود بالنهاار قيل تعود بالنهاار في أعمال الأعمال اليومية سبحا طويلة ثم يقول اذكر اسم ربك ولو النهار الليل اتتصلي وبالنهار اذكر اسم ربك دائما لا يفطر لسانك عن ذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تذكر اسم ربك بالتحميد بالتكبير بالتهليل يا ذكراش القران بلا من معروف نعلف ورش لا, لا تفطر لان سبحان الله افضل الاعمال واجمل الاعمال واقدس الاعمال هو ذكر الله الا انبئكم بافضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وافضل لكم من انفاق الذهب والورق وانفق وافضل لكم من ان تلقوا العذاب فتضربوا عنا ويضربوا يضربوا ما هو يا رسول الله الذي افضل من هذا كله فقال ذكر الله مثل الذي يذكر الله الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت هذا الذي يذكر الله حي في الملكوت الأعلى لأن الأعمال تصعد يعرفه الملائكة ملائكه السماوات الأولى والسما ثالث والثالث والرابعة والخمس والكلarson فهو معروف في السماوات لكن الذي لا يذكر الله ولا يصعد له عمل صالح هذا معروف لناكرا هذا نكر اذPar لا يعرفه أحد لا ملائكه الارض ولا ملائكة السماء. ننقطع سلطه بالله نهائيا. فهذا في حكم الله ميس حي حي؟ خلاص الآخر حي بالهداية. حي بالنور الإيماني. حي بمعرفة الله. حي بذكر الله. حي. لكن هذا لا سلك الميس. فيما. وقد بينا هذا الضح بيان في جمعة في خطوة الجمعة. نعم. والذكر ولكن الذكر إخواني لا ينبغي أن يكون بالتردد اللساني فقط لا بد من التجاوب بالقلب الذكر ينبغي أن يخرج من أعماق بالصدور أن يكون التوافق بين القلب واللسان بمعنى أن القلب فكر فيما يقول اللسان في وكذلك الجوارح والصاريتك والذكر اسم ربك وبالعلم أن من قال مرد بذكر بذكر ربك يعني الصلاة. بصلي في الليل واصلي حتى في النهار واقرا القران حتى في النهار لان افضل ذكر ما هو القرآن أفضل ذكر اقرا القران واذكر اسم ربك اسم من اسم الذي رباك شكرا لهذا المربي العظيم اذكره ولا تنساه ولذلك قال ورث ثم وتبت اليه تبتيلا تلب التبتل هو الانقطاع انقطع اليه أرمي بالدنيا. كلها. جميع الع... العلاقات كلها انقطع وفصل عنها. وابقى وصله بينك وبين الله متصله لا تنقطع ابدا حتى تنطعها. <تصفيق> وتدسل إليه تبتيلا. انقطع. أنت في التجارة وتمنقطع لله. حاضر مع الله. في تجارة تبيع وتشتري وأنت تراقب الله. هذا حلال هذا حرام. انت ماشي في الشارع وانت تراقب الله هذه حرام ان ننظر هنا حلال ده. كلها في قلبها وقبيحها اصبعها لله ورقص عليها ركز عليها رايت لا اله الا الله محمد رسول الله عنه. فعيش لله وبالله ومع الله لا ولد ولا مال ولا نفس ولا ذات ولا أيش كل شيء لله والدنيا كلها تهون أمامك حينما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تبدل إليه تبديل ومن علماء من قال تبدأ إنقطع كل ما على منوارق ويسعى غير غرغزة غنطة إلى غرغزة من شواغل الدنيا تنصو واجتهد بالطاعة لله او فإذا فرغت من عمل من طاعة فيجهد في اخرى وهكذا الان تذكر الله ثم تصلي ثم تقرأ القرآن ثم تطرق معلومة على المنكر فمن علمه تطرق من عباده تدخل في عباده فإذا فرغت فظلت فرغت من هذه الشيء في اخرى وهكذا دواليك حتى تلقى ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيله كل هذا لي ليش أمرنا الله عز وجل بقيام الليل وبالانكفاع لهذه الدعوة وأن وأن نرتبط به دون سواه وأن نرمي بالدنيا ونبكلها رجلا وأن نوصحها ليه كما قلت لكم إخواني مرات ومرات ينبغي أن يكون بيت الإنسان يرضي على منهج الله الاولاد الصغار والكبار ينبغي ان يرضيهم بالله الزوجه والاخوان والجيران والاخوات وإلى اخره يحاول كذلك فان هذه الحضاره كلها ينبغي ان ندعوها الى الله التلفزيون ندعوه الى الله عندما يكون يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصحفنا وصدقنا والضيف ينتظر البيت. يا مرحبا لكن كافر بالله مجرم يشيع المنكرات ويبث المسلسلات وال والفلكلورات والمنكرات نقطع صلته ونكتب في الشرع ليش لاننا انقطعنا لله وتبتل إليه تذكي صديقك حين ما يكون نشهد الله لا اله الا الله ونصر لكلمة الله ونسخه من كتاب الله صديقي لكن عندما ينقطع عن الله عدوي يا ايها الذين امنوا لا تستطيعوا عدوي وعدوكم اولياء قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واموالكم عشان ترسموا وتجارتكم ومذاكروا ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره إذا لا بد للمؤمن أن ينقطع لله وأن يقتصر بكل أعداء الله، يحب لله ويؤمن لله، يعطي لله ويمنع ويمنع لله، ومن فعل ذلك فقد استكمل العلم كما قال في دمر صلى الله عليه وسلم لهذا كله يا رب لي؟ قال لأن الربويا كرملة لمن هي؟ والالوهيه المطلقه لمن هي والاعتماد في هذا الكون على من يكون عبر عن هذا كله يقول سبحانه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاستغله وكيلا اعتمد عليه ارغب اليه اسند امورك كلها اليه لا يكفيك الا هو قالك الله بكاف عبد عبد طويق في عبد يكفيه كل شيء يعطيه كل ما يحتاجه يذهب يد عنه يقضي يغني من كل ما يطلبه عبد ما يطي اذا الرب المشرق والمغرب شي رب المشرق المشرق مشرق الشمس ومغرب الشمس اشكر ربك الذي يشرق الشمس ويغربها الله ارسل من الذي يدير هذه الارض وفي كل وقت نرى فيها اشراقا ونرى فيها غروبا من مدور لها الله سبحانه وتعالى ثم نجوم اخرى وكواكب اخرى ولكل كوكب مشرق ومغرب تلك المشارق والمغارب في الكون كله في الكائنات هذه المتجوزه في الكون من الذي يشرقها ويغربها الى الحركه مكتبه في الكون كله ما في نجم خار ساكي ابدا وكل نجم, نجم له ازدواجيه عنده زوجيه كما مثلنا ذلك برات ومرات والفرطان لمن هي لله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجيه هناك نجم نجم مع نجم والله كالرقص كالواحد يرقص مع الاخر او كالعشيقه ترقص مع عشيقها ولذلك اكتشفوا نجوما بسبب هذا السير وهذا المضار عندما اكتشفوا نجمة اخر به بسبب هذا الترابط وهذه الزواجيه وهذا شيء علمي تحقق فيه قول ربنا سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكروا هل هذه الدنيا عندها زوجية ولا لا شنو زوجها؟ الآخر الدنيا تقابلها الآخر والجنة والسعادة الشقاء والفوق تحت ويمين شمال وأمام غرب وهكذا نزد وجه في شيء وحتى في الجمادات فيه السالب والموجب رب المشرق والمغرب الذي يشرق ويغرب ويتصرف في هذا الكون بالإشراق والإغرار من هو الله لذا وجب الخضوع له. ووجب القيام الليلي له ووجب الانقطاع الكلي له وتبت إليه اليه ليه لانه رب المجد ما في ثواب وما في يحتم من يعتمد عليه ويكفي الحاجة الله ما في من يجلم النفع ويتبع الضر الا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو العليا كثيرة لكن الكفر بها كلها واجب وبغضها واجب والطراغ منها والسخط عليها واجب واعطاء الولاء لمن؟ لا يزرحانا لا إله إلا هو ثم فاتخذه وكيلا تخذ جل هو وكيلا اللهم وفقنا جميعا لاستظلالك انك اللهم وبركاته فيك سبحانه لا اله الا انت توكلت عليك سبحان ربك جل فيعله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نضع بعض الاسئله ان شاء الله بما ان هذا اقصر ودرس الآخر ان شاء الله في بعض الاسئله نجاوب على بسرعه ثم نذهب هنا قبل الاجابه وحد الجماعة دوله موسى عند مسجد مسجد هام فمن اراد ان يشتري في رمضان قصرا في الجنة فليعطي ولو مقدر لها اليوم نشر ان شاء الله يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا فان الله له بيتا في الجنة قال ولو مثحسقة كم مثحسقة يعني العشق الطير يعني مقدر لها جوهة هذا المسجد يعطيك الله ايش قاصر ليش لأن هذا له لله ساهمت في بيت له في الارض فالله بنى لك عنده بيتا ما الله خيرا يستجلون على الأبواب من يجمع فعطوها لو تلهم ثم إخواني اترام أسئلة هنا هذه الأسئلة يقول الأخ ما حكم التحنيك التحنيك هو عندما يولد الولد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ التمره سبحان الله يأخذ الثمره ويلكها في بشانه من فقه ويلينها تلينا ثم يدعوا اا الاذق صوعه في فم الصبي ليكون او يخلق ليكون اول ما يستقر في معدته ريف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا التحنيك والوجبه مشروع الان ولا غير مشروع فبعض العلماء يقول مشروع يعني تاخذ ولا حينما ما يُهلَد تأخذ أنه تعطيه لعالم والمقاضل ورسول صالح يعني ها إنه كمرة كذا ويعطيها للولد ولكن نقول لا لا ليه نص العلماء المحققون على أن هذا خاص برسول الله ما كرر ولو للحسن والحسن رضي الله عنهم جميعا ولا للسيده فاطمة ولا للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر وعمر وعثمان وعالم المبشرون في المبشرين بالجنة. ما ثبت أنهم أنه كم يحنكون هذا خاص بالغليش لأن أولا نحن ما ندري ما الصالح وما الطالح من الذي يدري الخواتر الله سبحانه وتعالى وإذا يقول العلماء ما قطع أكباد العارفين الا الجهل بالخازمة ما ندري هذه أولا ثانيا قد يكون هذا مصابا بمرض وحي المتابي مرض طرس مرحان الله سترى طبعا أنه عدوى وإن كان من, من يعدي الأول الماضي والله الله أزوجه. ولكن بهذا السبب طرس العدوى يكون ميكروب يحبط يجوه في هذا الولود الصغير اللي ما عنده حصانه وما عنده إيش جيوش تقاوم إنه سوف يضبط طريق قد يعني من أثنانه ميكروب في أثنانه قد يتسرب إلى معجز الولد الغكادي القاسر لا يدبه فالتحنيك لا نقول به وليس وحدي فقد تكلم عنه كثير من العلماء أن التحنيك ليس بشهاد خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الأذان الأذان في الحقيقة كنا من قبل نقول بالأذان في الأذن ايش اليمنى والاقامه في اليسرى ولكنه حديث ضعيف ضعيف لكن القطع جده جدا, جدا يقول هذا العذر اذا كان الحديث ضائف يعني ضعو خفيف يجوز من العمل به وذاك الضائف لكن ما نشب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم علكم حل الاذن هذا لا لا تذكره وكم الحديث الضائف ولا مشد دعفه فلا نسمي نقول خلاص اقول له اخوان في اسئله سؤال اخر يقول هل يجوز يقول هل يجوز للماموم أن يقرأ فاتحة الكتاب مع الإمام في الصلاة الجهرية نقول نعم رسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما اراكم تقرؤون خلف إمامكم تقرؤون معه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها والحديث صحيح فإنه لا ثلاثا لذلك رب العالمين حين يقول الحمد لله رب العالمين قل فالحمد لله رب العالمين هو الرحمن الرحيم قل الرحمن الرحيم لا كل شيء الحمد لله فقال لا تفعلوا الكتاب فإنه لا صلاه لمن لم يقرأ فيه هذا ليس عارض مع طرف بسؤال من كان خلف الامام فقراءه الامام له قراءه الحديث حسن يعني في غير الفاتحه نجمع بين هذا النص والذات لا مدنك مسبق لا في السكبير ولا في ولا في, ولا في السجود ولا في آمين ثم أهل يقول السائل أه هل يجوز هل يجوز قبل صلاة الفجر لا يجوز صلاة الفجر قبل صلاة الفجر لكن يفسر بحيث المشيت في البيت دخلك جده ما صلى الصبح وأنت في ذلك تصل ركعة الفجر انت تصل في بيتك في بيتك والأفضل تصل ركعة الفجر في البيت أن هو بحيث في في البيت, في البيت في الفجر نعم. وإذا سحية المجد ثم المجد. وإلا إذا كان في المقصساعة عمل تحيت المسجد ثم رفع الفجر وإلا إذا بدأ الوقت خروج الإقامة صلاة ركعتين الفجر وهل يقول مقام تحيت المسجد الله إذا كان يقتدى هذا بقى. ثم يقول هل يجوز زيارة المقبره للنساء نسمع نحن نسمع كثير من الناس يقولون يجوز لها حب الحجر حجر قبور المراد ان زياره القرى هي كتقبل الحج يقول يعملني ياله ولا في الحج هذا عبادة الاصنام اشكك على عبده الاصنام اعملني ياله في الحج لا بالله لا, لا لا لا لا تقبل قبرا ولا حجرا ولا شجرا ولا اي شيء لا نقبل الا الحجر الاسود ويقول عمر الخطاب في الله عنه مخاطبا من حجر والله لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك لأني اعرفك انك حجر لا تضر ولا تنفع وإنما الذي يضر وينفع هو الله ولكن تبعني سنة رسول الله رأيناه يقبلك قبلناك نعم فالذي يقبل ماذا؟ الرسول الوليدة والوليد فهو والحجاب الأسوأين أما الحجار والشجار والدريح والتربوس إيش؟ اسمك عبد الناصر صحيح؟ هيك تتخبر المصاحب لا لا لا يا. ما في ورث أبدا تعب بالوسط برفعه ما ت في الأرض هاه؟ ما تقلب ما تقلب ورقاته بالريح هكذا يعني وحرام ليش؟ أنت بنفسك تبغي مني بزق وجهي ليه من هذا؟ ما تبغي أبدا تكريم وتشريف بالقرآن ما خصنا ان عن الحدثون بالريحاتين حرام لا يبيع أبدا ومن يعظم حرمات الله فهو خيرك وأنزر ربك <تصفح> نعم المهم زياره القبور بالنسبة إلى النساء يتو. يتو. زيارة القبور للرجال والنساء لكن ما المقصود منها تذكروا الاخره كنت نهيتكم لما كان الصحابة قريب من الإسلام. كان نهام عن زيارة القبور لأن زيارة القبور شبيهة ايه؟ في الزيارة إلى أماكن المعبدات وشيء من هذا. فنهام لما ترسخ الإيمان من نفوس المؤمنين. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الاخره حينما تزور قلب سقول هنا. يعني عبقاء هنا اغنياء هنا حكام قضاه يعني عمال هنا قوات هنا كثيرون اين هم انقطع ذلك كله عنهم الان هاهم تحت الربان ستقطعي كل قادر او بعث غدا اصبحوا انا مقبوله المرأة والرجل سواء نعم الله عز وجل لها بالنسبة بالنسبه الى المراه وقلعنا الله جبارات القبور اللي تكثر الزيارة في قبر كل جماعة في المقبرة وخصوصاً إذا شاف الدشحة هذا والشطرد على الزيارة والدعاء في الباره ويشبر منه وتحكشف ذا وكذا إلى الحجمعة وكذا إلى غيره أيه بالله منك ومتبر حتى في المقبرة لا بالله إلا الله تهابناه قل لعن الله زوارات القبر صور مع أهله مع زوجها مع أخها مع أبيها مرة في السنة ولا مرتين في السنة شهور مرة أما الاكثار فحرم أما لعظ الله زائرات السدر خليفة المعينة وقد علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدائي شيئا يزار زارة قبرك فستطوك قرقوني اللهم السلام عليكم داركم المؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العاقين علماته جائفين ومر على مقبرة وجد امراه سبك على ولدها فقالت سق الله واصبري فقالت له ما أسلت أنت بمصيفة لو وصدت بمصيبة ما تقول هذا الكلام ما يعرفت يا رسول الله هو ذهب إلى واحد أول واحد تقول أنا رسول الله تقول له هذه الله أكبر فرسادت وذهبت إلى رسول الله وقالت والله ما عرفت يا رسول الله خلق اتتجير فقال لها الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى الله تعرفت نفسه يا رب نعم هذا هذا الجواب نعم ثم سؤال آخر يقول ال... هذا هذا يعين اطفاله المؤمنين ويقول نرى بعض الناس ياتون الصلاه يوم الجمعه وغير الجمعه ويرتدون الملابس التي عليها الصور الخبيثه هذا كالتذكير صور خبيثه صور النصارى يعني يقول صدورهم وافخاذهم عريات وصور ملاذات طورا، يعني بعض الأقمشة تكون فيها هكذا هذا الطقس ولا هذا اللي يسبب كذا. يقول فهؤلاء أرسلهم لا هل تقبلوا صلاتهم أم صلاتهم باطلة؟ لا أقول أخى هؤلاء صلاتهم مثل الصلاة في الدار المقصوبة. يقوله لما الصلاة في الدار المقصوبة يعني رجل خلى الدار واحد. يعني وغصبها منه غصب ورفع ورجع الأمر ورفع الأمر المحكمة وقذف مرضا أو عنده يعني هو كاري مبغش يخرج الكاري بالقوة بروح لا سلا لا خلاص لا خروج من القداس هذا صلاة العلم مختلف في صلاته هل هي صلاة إيه صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة بقي يسموها صلاة إيش في الدار المقصوبة في الدار المقصوبة هذا كاري لا يحل ويأخذ مال غيره غصبا قهرا وسمعه صحيحه يقول يقول الصواب ابنهم من علماء من خلص الباطل خلاص ومن العلماء ما قلناها صحيحه ولكن لا ثواب فيها بمعنى أنه انه من صدر صدور اذا ساف ما نقول له جميع الصلوات التي مرت في الكبار ينبغي يسعدها لا نقول الان حينما تبطل خلاص اذا مات هكذا لا يقبلونه شيء نصار الله العاقية فهي صحيحة في نفسها ولكن لا ثواب لها لأنها لا سبباً. فقبولها متوقف على توبته الله أربطنا التوضيأ. فعلي تنبه لا لا كسمان الناس اللي عندهم. هذه كتب اللي فيهم ولا القبّيشة اللي فيها المعبودات. كنت اللي البحرية وكانت البحرية وكانت في البحرية وكانت في البحرية وكانت في البحرية وكانت في شعار ما يحدث في مكتوب الفرنسيه او الامريكيه ولا لا يوجد شاب واحد انا واحد قال لي يعني لا واحد لا والله قال لي يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وصل مثال الله سبحانه وتعالى وثم يقول كل اخ كريم نرى كثيرا من الناس يتهاونون في صلاتهم ينظرون الى الناس والى السوق و ويوم يوم يوم في المساجد يوم طلبت في أحد المساجد فظهر أحد, أحد العلماء كثيراً فبدأ يصلي وحده فاردت أن نصحح صلاتي قط فبدأت أنظر إليه في الصلاة فرأيت يتهاون في صلاته ايضا مثل الجاهلين فنريد منك أن تعلمنا ما علمت الله سلمنا سبعة صلاة رسول الله صلى الله عليه يا أخي الكريم وقتنا يتسع ولكن أدلك على كتاب كريم في هذا الموضوع وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ألباني وفي يعني في الغلاف مكتوب عليه صلى كما رأيتموني يصلي فوصف صلاة رسول الله في الأحاديث الصحيحة في قلب الكتاب كأنك ترى صلى الله عليه وسلم يصلي فعليك بهذا الكتاب الأول هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني عندنا بعض الأسئلة صغيرة إن شاء الله. جورب عليها إذا سبحتوا باقي الحياة قولي لو هذا ما هذا الترسل نفه هذا المشيد هذا الآخر باقي دروس راعة رادي إن شاء الله وراجب للسيلة هنا هذا الآخر لما يقول حكم من يصلر عسين واربع من صلاة التراويح ثم ينصرف قبل انتهاء الإيمان يا إخوات جزاكم الله خيرا أنا أكتب اللائمة على البعض التي تقدر الصفوف الأولية ويصلي العشاء ويتخطى رقاب الناس يا اخي مهما كان عندك العزم على ازمته صلى التراويح تاخر تاخر تاخر وصرنا ويصلي خلاص اذهب والى الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا يرغبن عليه الصلاه والسلام يقول من صلى التراويح مع الامام حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليلة كان الليلة كله يسوق ولكن حتى ينصرف الامام حتى يسلموا كاملين وسلمة لا تصبر يا أخي في القهوة في قساس ساعة ثلاث ساعة, ساعة. ساعة في الشارع واحد وكيف والله يجملوا الناس وخرجوا ثباب يوكل معاكلها هذا الشيطان الشيطان فضبت وقلقك وقم ها بإنجل السريك اللعنة اجلج وكناس هاجه يا بحدي مع المقاس هاجه يا الله ويقلقك ثم سؤال أخير وشعية يقول نريد تفسير هذه الآية لسورة النورية عن الأمر عل حرج وعلى أن أعرض يحرج هذا يقول يعني بس الأمر حرج على أن أبوك ستكون أبو يسئة أبو يسئة أبو يسئة أبو يسئة يعني الأعرض يجي عندك ويعني خالك وعلمك وكذا إلى خير وجيه هذا يتبعش معك على الأما حرج ولا على الرجل حرج ولا على الرجل حرج ولا على أبويكم أن تكونوا بيوتكم أبوزي أبوزي أبوزي أو أبوية أبائكم أو أبوية معافئكم أو أبوية إخوانكم ويتطلب يتخاصم ويتعمم ويتخالق ويتخالق وإله موجزكم وسوف يكونوا موجزكم خمسة كون موجز إيش وبيس أركون موجز إيش يا أبو أو صديقكم حتى صديق صديقك الحمين خرج به ويتستون ليش لكن نحن ولا, ولا, ولا, ولا, ولا جميع جميعا جميعنا كل واحد يأكل بعذ ولا جمعوا عليه كله. ولكن أفضأت الجمع عليه. إن وارك الله فيه واحد شكل الفقر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله كذي كذي. الشيخ مصطفى شو يعني كل واحد يجمع. قالوا جمعوا عليه. قالوا جمعنا عليه القليل كذي. لكن بعض العلماء بعض الخفاف العلماء ولا. يفهموا على النسور شابتكم جميعا يعني نسور شابتكم مع بعضهم لا شنح عليكم هذا لا أبداً لا يجوز هذه قد تعمتك هذه القلصك هذه الدجارة هذه كذا هذا حرام لا يجوز أبداً إياكم الدخول على النساء قالوا الحم يا رسول الله شنو الحم؟ قريب الزوج قالوا ولا خالد الزوج يقرسم على الجوز حرام لا يجوز قال الحم والموت ليش الموت خذتوا بعض الجمعة لقتله بجوء هذا هو الله. كنوله. نسأل الله العافية. ما شاء الله. جمعنا جميعاً من حيث وردان. سبحان الله. رحمة كنول الله إلى الله. سبحان رحمة الله كما يسبون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.